الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يا أيها إذ هم قوم أن يبشطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم إذ هم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بغثنا منه مثني عشر نصيبا ولقد اخذ الله لي تاخذني اسائي لو بغثنا منه مثني عشر نصيبا وقال الله انني معكم وقال الله لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة واأخرضت الله فضلا حسنا له كفرا عنكم سياتكم ولا ادخلنكم واأخرضت الله فضلا حسنا له كفرا عنكم سياتكم لَنُودِخِلَنَّكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فمَنْكَ فَرَبَدَذَكَ مِنكُم فَقَبلََّ سَوالتَّبيل كَفَرضَدذكَ مك فَق ب 119. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة بِمَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَقْلَعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تاقوا انهم وصفح تاقوا انهم وصفح إن الله يحب المحسنين